الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه للادي هو الحق ما هو الحق كلمة الحق لها على الأقل ثلاثة معاني ثلاثة معاني الحق بمعنى الصدق زي ما بيقولوا أقول الحق ولا أكذب ده الحق الحق أيضا بمعنى حق الإنسان الذي له أو الذي يجب له أو ينبغي له او الذي ينبغي ان يحصل عليه ومن هنا اتت كلمة حقوق الانسان وجمعيات كثيرة تتكلم عن حقوق الانسان هنا الحق مش معنى الصدق يعني الحق الاولان لبناء من الصدق بالانجليزية truth لكن هنا rights human rights حقوق الانسان ومن هنا وجدنا ان الكلية الجامعية التي تتحدث عن القانون اسمها كلية الحقوق نتكلم الحقوق الناس وما لهم وما عليهم وزمان زمان كانت وزارة العدل اسمها وزارة الحقانية برضو من جهة ايه الحق وكلمة انسان حقاني لما انت تقول انسان حقاني يعني انسان عادل لا يظلم احدا ويتكلم بالعد ويقيم الحق، وهكذا في أي شاهد يشهد في المحكمة لابد أن يقول إنه يتعهد بأن يقول الحق كل الحق. ولا شيء غير الحق المعنى التالي الثالث للحق الحق هو الله الحق هو الله ولذلك في الإسلام في الإسلام يقال عن الله القدوس الحق السلام وفي المسيحية ربنا يقول أنا هو الطريق والحق والسلام أقول علشان كده اللي يدافع عن الحق يكون منضمن ربنا بيدافع عن تعليمه ونوصيه هذا ما الحق هو الله واللي يدافع عن الحق يكون إلى جوار الله والله يدافع عنه ويعين والحق ضبطه المجتمع بقوانين لكي يحدد ما هي الحقوق وما هي الالتزامات ووجدت ووجدت هيئات تدافع عن حقوق الإنسان وأيضا تدافع عن حقوق الدول مش بس حقوق الانسان حقوق الدول ايضا زي حقوقنا نحن من جهة نصيبنا من ماء النيل ده حق حق للدولة مش حق لفر بعد كده من جهة الحق نتكلم على انواع من الحقوق انواع من الحقوق أول حاجة حق الحياة كل إنسان من حقه أن يحيا، وعشان كده نلاقي في الكتاب المقدس يقول من يسفك من يسفك دم الإنسان بيد الإنسان يسق دمه أي بيد القائمين على تنفيذ القانون. حق الحياة يدخلنا في مشكلة أخرى اللي بيجهد جنين من بطن أمه فأنه بيمنع الحياة من حق الحياة أيضا أن يضمن للإنسان حقه في الأكل والشرب لأن دول بتتوقف عليهم الأحيان الحياة أيضاً وأن يضمن للإنسان أيضاً حقه في العلاج حقه في العلاج لأن لو ما شيء هيموت وبخاصة علاج الأمراض المستعصية ولذلك أنا أحترم وأوقّر جمعية أو أزم مستشفى لعلاج سرطان الأطفال قد زرت هذه المستشفى وألقيت كلمة فيها من أطباء فاضلين يعملون كل جهدهم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان لا يجوز إن المجتمع يترك إنسانا مريضا ليموت دون علاج ده من حقه أن يحيي ومن حقه أن يعالج وهذا الأمر تدخل فيه الدولة من جهة والأسرياء الذين ينفقون على علاج الفقراء لأن فيه حاجات عجيبة في ساعات عملية تحتاج لمئة ألف جنيه وعملية تحتاج لخمسمائة ألف جنيه أي فقير دي عملية يموت من حقه أن يعيش من ضمن حقوق الإنسان أيضا حق العبادة وحق التدين. دي سلة بين الله والإنسان لا يدخل فيها البشر من حق الإنسان الحرية ولكن الحرية يكون لها ضوابط يكون للشخص كامل الحرية في كل شيء بحيث أنه لا يستخدم حرية في إذاء الآخرين أو يبقى ضد حقوق الآخرين أنت حرة من زمن لكن لا تستخدم حريتك في الإدرار بالآخرين أو الإدرار بالنظام العام يستخدم حريته بأي أساليب خطئة ما يجيش واحد يمشي في المرور على كيف يقول أنا خر لا أنت مش حر ما يجيش واحد يحط إيده في جيب واحد تاني يقول أنا حر أحط إيدي من, من عايز. لا انت مش حر تستخدم حريتك في نطاق القانون والنظام وايضا تستخدم حريتك في نطاق وصايا الله ما تقولش انا حر اكثر اي وصية لا مش حر من حقوق الإنسان أيضاً حق التقاضي وحق الدفاع عن النفس ومن حقوق الإنسان حرية الفكر وحرية التعبير بحيث أيضاً أنه لا يشوش أفكار الناس بفكره الخص زي واحد ملحد يقول أنا حر عب عبر أفكار الإلحادية لا هو مش رب. حقوق الإنسان أيضا حرية العمل ومن حرية الإنسان حرية الزواج على شرط أنه يتجوز بطريقة سليمة مش مش؟ يشيمش غير أغلت ويقول الجوز عشان يتعب النساء ويخرج عن القانون. كذلك هناك من الحقوق حق الفقير على المجتمع. لأن الفقير ربما إذا لم يجد وسيلة لتغطية فقره يضطر إلى السرقة مثلا مش رأيك وهنا أتذكر عبارة جميلة لأحد الكتاب الروحيين قال ليس المسروق بريئا من جريمه السلف ان احنا بنحط كل اللوم على السارق ولكن المشروع ايضا ليس بريئا لان لو هذا المشروع كان بيعطي من من ماله لكل الذين حوله ما كان احد يس يسمح لنفسه بان يسرق لذلك الفقير له حق على الدولة وعلى الأغنياء في مسألة الحق أريد أن أقول بعض ملاحظات. أول حاجة كل حق يقابله واجب كل حق يقابله واجب كما إن لك حقوق على المجتمع وعلى الدولة كذلك عليك واجبات نحو المجتمع ونحو الدولة. فالعامل له الحق في أجر وعليه واجب في الإنتاج يمروا الاثنين مع بعض من حقك أن يعمل الوطن لأجلك ومن واجبك أن تعمل من أجل الوطن هذا جاء السبب ملاحظة أيضا في الحق ينبغي أن يكون الحق في نطاق النظام العام وهناك أيضا حق أمام الله لذلك تعجبني كلمة داود النبي حينما قال أقع في يد الله ولا أقع في يد الناس لأن مراخن الله يا من حقكم انكم تنفعلوا ولكن في حدود في حدود النظام في الكنيسة بل في حاجة مهمة في الحق أيضا السرعة في منح الحق السرعة في منح الحق لأن الإنسان المظلوم مش قادر يحتمل طول المدة على غير ما يأخذ حق السرعة في منها الحق كلمة لازم نقطة أخرى اللي بيقال في المحكمة أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق لذلك لذلك نحن لا نقبل أنصاف الحقائق والمثل يقول انصاف الحقائق ليس فيها انصاف للحقائق. زي واحد مش عايز يصلي يقول ده لفي آية قل لا تقربوا الصلاة هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهو يحذف وأنتم سكره ويأخذ النص الثاني طبعا تلاعب مش مصبوط أو مثلا واحد ييجي للعادي ويقول له فلان ده طير عين من عناية وفعلا بين عينه طير مقدرش القاضي يحكم على طول ربما الشخص اللي, اللي اعتدى عليه طارت عيناه الاسنتان يعني ما متمفعش ولذلك قل لكم خصة لطيفة مرة حصل واحد وقف وصاد القاضي وقال له انت سرقت ايه انت سرقت ايه قال لابدن يا بيه انا شفت حبل امطلطل في السكة شدت الحبل ومشيت قال له بس حبل قال له هو بس كان في اخر الحبل في معزايا فهو اخر نص الحقيقة اللي هي الحبل ومن النص نص التاني او زي ما بيقولوا الناس عن نص الكوب الممتلئ ناس يركزوا عن الجزء الفاضي وناس يركزوا على الجزء المليان مفروض الحق كله تاخد كله على بعض او زي الورد والشوك ناس بينبسطوا من الورده برائحتها الجميلة وينسوا الشوك وناس يركزوا على الشوك فما يقدروا شيء يتمتعوا بالورد وأيضا زي النتيجة والسبب واحد يقول رفضوني من غير ما يقول ايه سبب الرفض هو لازم كل حاجة تمشي مع بعضيها وهكذا يدخل الناس في مسألة التفاؤل والتشاؤم نص الحقيقة ان احنا نقول في مشاكل والنص الثاني أن فيه ربنا اللي بيحل المشاكل ماشي كفاية عرضوك كفاية كفاية كفاية نصف الحقيقة أن البعض يشكو ويقول ما لم تفعله الدولة من أجلنا وينسى النص الثاني ما فعلته الدولة من أجلنا فناخد الاثنين مع بعض نكمل نكمل نصف الحقيقة أن يقال إن لائحة 38 تمثل شريعتها النصف الثاني إن لائحة 38 غيرت منذ سنتين والنصف والنصف الثاني ان المحكمة الدستورية العليا حكمت احكاما ضد مسوط لائحة 38 كما في المادة 139 والمادة 72 فلو كانت تمثل شرائتنا ما كانش حصل كده نصف الحقيقة أننا نتكلم عن شريعة 38 والنصف الآخر هناك الإنجيل وقوانين الكنيسة فإزاي مجرد لا إحدى بأشرياتنا وينسوا الإنجيل وينسوا قوانين الكنيسة أمر مش معقول ما نحن أشكركم جميعا أشكركم جميعا أخيرا أقول لكم أننا نسق تماما في الرئيس مبارك كرئيس لجميع المصريين والدولة برئاسة محمد حسن مبارك لن تتخلى إطلاقاً عن الأقباط بل تسنتهم